حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني وشل جناني وعذاب انفاس تردد رجعها فتسابقت ثورة الغسيان كنت انا ميك فاض بيو شجاني واستنابرت عين وشل جناني وعذاب انفسي تردد رجوعا فتسامقت ها ثورة الذايان لو كان في صدري لهام تنفس لكنها تشكو من القباني لو كان للايام صوت ناطق لرثت وفى قبيان هاتي باني لو كان في صدري لاه متنفس لكنها تشكو من القضبان لو كان للايام صوت ناطق لرثت وفى بيا قبيان هاتي بياني لو كانت ال تحكي لاشتكات قلمي وقالت تاه فيك لساني واه من ليل تعاظم جرمه حتى غدمت به كمن نشواني أحيي به ذنبا أقارف ثالثا وأعيش مثل الهائم السكران أواه من قلب يكبله الأساة فيهيم بين مرارة الأحزان أحيي به ذنبا أقارف ثالثا وأعيش مثل الهائم السكران أواه من قلب يكبل الأسى فيهيم بين مرارة الأحزان ما زال يذكر ما مضى اللي ايام كان على خطى الشيطان لي يمضي الليالي سادرا في غيه ويعيش بين الظلم والحرما لي حتى تكشفت الامور فبان ما سيكون حين تفرق الأضعان وتذكر القبر المخيف وظلمة تحويه حين يلف بالأكفان فبكى وأرسل نبضه متتابعا حتى كأن الموت حتى كأن الموت في الخفقاني وتذكر القبر المخيف وظلمته تحويه حين يلف بالاكفاني فبكى وارسل نبضه متتابعا حتى كان اموت في الخفقان اواه يا نفسي اموت وحسرتي خوف القيامه عذبت اموتاني اواه من يوم اكون به الذي او قصراطي على الغضب النيرا بكي ودمعي في خدودي نازف عيني جرت وتمزقت اجفاني امشي وخطوي خائف متردد والذنب فوقي والجميع يراني هبكي ودمعي في خدودي نازف عيني جرت وتمزقت الجفاني امشي وخطوي خائف متردد والذنب فوقي والجميع يراني والناس حولي عراة تشتكي ظلمي والظلام مع الطغيان يرعون من تحتي وقارون الذي قد كان ينكر ما ترى عيني وامام عيني جنة محفوفة بجميع ما في الكون من الواني فيها من الحور الحسان عرائس يرفلن بالدباج والتيجان وامام عيني جنة محفوفة بجميع ما في الكون من الواني فيها من الحور الحسان عرائس يرن فلن بالديباج وتيجاني وديان عريم ليس يحنى لهم يلقى بفضل واحد المنان وارحمني واسكنني بها واغفر جميع واسكنني بها واغفر الجميع سوالف الانصي يا ربي فرحمني واسكنني بها واغفر الجميع سوالف العصيان اسير الخطايا اسير الذنوب أجبني بربك هل ستأوب أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستأوب أسير الخطايا أسير الذنوب